يكفي أن عندنا في القرآن سورة اسمها القلم أقسم الله فيها بالقلم نون والقلم وما يسطرون الله أقسم بالقلم والقلم آدات العلم عندنا في القرآن قرب التمانين آية يمضح ربنا فيها العلماء والعلم وطلبة العلم ويشنع على الجهل والجهلاء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله جعل العلماء شهود على وحدنيته جعلهم شهود على أجل مشهود قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فعدل العلماء وقبل شهادتهم علي وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة الملائكة ويكفي هذه الآية دليلا على أن ديننا دين العلم ورحم الله زمانا كان الأوروبي إذا أراد أن يتعلم فيه الفيزياء أو الطب أو الهندسة أو الزيولوجيا أو الرياضة أو علوم الفلك كان يتعلم أولا لغة العرب ثم يذهب ويجلس تحت أقدام أجدادنا في جامعة الأندلس الإسلامية التي أقامت حضارة ومنارة في أوروبا كان الأوروبي يجلس تحت أقدام أجدادنا المسلمين يتعلم علوم الدنيا وحضارة أوروبا قامت في ركن كبير منها على أكتاف حضارة أجدادنا الإسلامية وإلى الآن ما زالت مراجع أجدادنا في أعرق جامعات أوروبا وأمريكا كتب الطب بتاعت ابن سينة كتب الفارابي كتب الحسن بن الهيسم الإسلام دين العلم الإسلام دين يحرض على العلم ويحض على العلم تعرفون أن النصارى في أوروبا رجال الدين في أوروبا وليس في الإسلام رجال دين كلنا رجال دين ليس في الإسلام كهنوت لا يوجد أحد الواسطى بيننا وبين الله رجال الدين النصارى في أوروبا حاربوا العلم أحرقوا العلماء أي أحد يعمل اختراء يولع فيه بحكم الكنيسة ويرمونه بالهرطقة فثار الناس عليهم فأسقطوهم وحق لهم أن يسقطوهم لأنهم حاربوا العلم وأحرقوا العلماء أما الإسلام الإسلام دين العلم الإسلام يحض على التعلم الإسلام يحث على الاختراع الإسلام يحث على الابتكار وشتان بين الليل والنهار وبين الظلمات والنور الاطسزام دين العلم ماذا تعرف عن الاسلام الاسلام دين يحترم العمل الاسلام دين العمل الاسلام لا يحب الكسالة الاسلام لا يحب التنابلة الاسلام لا يحب العجزة الإسلام لا يحب المتسولين الإسلام لا يحب الذين يعيشون عالى على الناس الإسلام دين العمل دين يقدس العمل فمع أن رزقنا في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون إلا أن الرزاق أمرنا أن نأخذ بالأسباب ونسعى ونجتهد ونكد ونعرق ونضرب في الأرض قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الله يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض بعد صلاة الجمعة انتشر إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وظروا الباية صحيح طيب فإذا قضيت الصلاة قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله اسعوا خذوا بالأسباب اعملوا اكدحوا اضربوا في الأرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها هذا الحديث يكفينا لندلل به على أن الإسلام دين يقدس العمل الايام لو قامت وفي ايدي فسيلة اصل نخلة النبي قال لك اغرسها الله اكبر لو انت ختمت حياتك بعمل حلال لا يشغلك عن واجب اوجبه الله يبقى ختم لك بحسن العمل بحسن الخاتمة اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها جاء عبدالله ابن رواحة فمد النبي يده له ليصافحه فتثاقل ابن رواحة ثم صافح النبي فسأله النبي عن تثاقله قال يا رسول الله خشيت كرهت أن أوذي يدك بيدي يدي خشنة من العمل إيده بقى فأفأة وفيها قل وخشنة كده مش عايز أزي إيد النبي فقال النبي له هذه يد يحبها الله ورسوله الله يحب الذين يكدحون يحب أصحاب اليد العليا التي تكسب رزقها بالعمل بالسعي لا يحب أصحاب اليد السفلة الكسالة الذين يقدرون على الكسب ويحبون أن يعيش وعالى على الناس لا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تصدق عليّ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفي بيتك شيء؟ قال نعم ليس في بيته إلا قعب نشرب به الماء وحلس نبسط بعضه ونلتحف ببعضه قال النبي ائتني بهما فجاءه بهما قال من يشتري هذين؟ قال أحدهم أشتريهما بدينار. قال الآخر وأنا أشتري بدينارين والله ما يساوي القعب والحلس دينار ولا دينارين إنما أخوة الإسلام عزيزي سعد أخوهم قال النبي خذهما وأعطني الدينارين يا هذا خذ دينارا واذهب واشتري به طعاما لأهلك واشتري بالدينار الآخر قدوما واتني به فجاء الرجل بالقدوم رأس الفأس فشد النبي بيده عودا في القدوم وقال خذه خذه واذهب واحتطب وبع ولا أرينك إلا بعد خمسة عشر يوما الراجل غاب أسبوعين ورجع بقى ما شاء الله تظهر عليه مخايل النعمة يبدو أن نلبس هدمة جديدة وش كده ما شاء الله شبعان وش كده مورد ويعني مستحمي فقال له النبي هذا خير من أن تأتي في الآخرة وفي جبينك نقطة سوداء كان قادر يدله صدقة لكن وجده يقدر على الكسب النبي لا يحب لمسلم أن يحيا عالة وهكذا كان الصحابة لما هاجر علي رضي الله عنه من مكة إلى المدينة كان رضي الله عنه فقيرا رقيق الحاج جدا فذهب يعمل أبى أن يعيش عالة على النبي ذهب يعمل فوجد عملا عند يهودية قالت عملك عندي أن تنقل لي دلاء الماء من أرض كذا من بئر كذا إلى أرض في مكان كذا ولك على كل دلو ماء طمرة يهود تنقل لي مثلا بكل دلو مية من البير اللي في أرض كذا لأرض اللي في مكان كذا بينهم 23-24 كيلو بكل دلو مية طمرة سيدنا علي محتاج فقبل ونقل لها حوالي سبعتاشر دلو من دلاء الماء حتى مجلت يده إذ شقايت من حبل الليف الذي يحمل به الدلو ثم ذهب إلى النبي ومعه الطمر ونصره بين يدي النبي وحكى له الذي كان وأكل مع النبي ثم قال نفس كل الشباب يحفظ البتين دول قال حمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال قالوا لي في الكسب عار كلت العار في ذل السؤال العار إن مدي إدي لغيري وأنا أقدر على العمل العار أن يصبح لي شارب وابقى طول سارية المسجد وما زلت أخذ المصروف من ماما وبابا هذا هو العار اعمل أي عمل ولو أن تجمع القمامة من الشوارع بأجر هذا أفضل من أن تحيى متسولا اعمل ولو أن تسلك المجاري هذا أفضل من أن تعيش عالى على أبويك اعمل النهاردة الشباب انت عارف قول لك اشتغل ايه يعني اشتغل مثلا في مطعم أغسل صحون يا راجل دانا معايا باكاليريوز زراعة قسم درعويجه اغسل صحون وهي ماجستير ومش لاقي شغل شغلة. ما دامت حلالا الاسلام يامر بهذا ويحض على هذا الاسلام دين العلم الإسلام دين العمل ماذا تعرف عن الاسلام الاسلام دين سمح سمح يعني سهل ايسر شريعه نزلت على نبي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم